فلا يجوز التعصب للأشخاص ولا تقديس الأشخاص الرجال يعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بماذا بالرجال وهناك موقف أرويه عن شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عندما زرته قبيل وفاته بنحو شهر ونصف وبعد أن سلمت عليه أحد أخذ بعض الإخوة يعرف بي قال تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة فقلت له يا شيخنا وما زلت على هذا الرأي فأنا أرى جواز تكرار صلاة الجماعة وما زلت أرى مشروعية صيام السبت على أن لا يفرد بالصوم مخالفا لك وأنت الذي علمتنا هذا يا, يا شيخنا فشد على يدي رحمه الله وما نسيت شده يده في تلك اللحظه وقال وقال هكذا نريد طلبه العلم هكذا نريد طلبه العلم لا يتعصبون لي ولا لغيري فجزاك الله خيرا وحضرت مناقشه بينه وبين شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر مع احترام كل منهما للآخر حول قضية أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية وهو رأي يراه الشيخ تبعا لرواية عن عبد الله بن عمر فاستمتعنا بهذه المناقشة قرابة ساعتين مع احترام كل منهما للآخر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وشيخنا الشيخ محمد النصد الألباني ولما التقى الشيخ محمد النصد الألباني مع الشيخ حمود التويجر رحمه الله وكان بينهما ردود قوية حول مسألة الحجاب فلما التقيا أكرم كل منهما صاحبه وإذا ألقي سؤال كل منهما يحيل إلى الآخر كل منهما يحيل إلى الآخر اولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك العلماء الأفذاذ الذين رحلوا وحصلت ثلمة قوية برحيلهم